الدعاء عند إفطار الصائم يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ويقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي